موقع رياض القرآن يق يا ايها الناس تقوا ربكم واحشر يوم يا ايها الناس تقوا ربكم واحشر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 كن بالله الغرور إن الله عنجه علم الساعة وينزل الغير ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام كَتَدْرِينَ نَفْسٌ مَا دَعَتْكَ فِي غَدَا وَمَا كَتَدْرِينَ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُونُ